أمدم تازل مُستبد زاليم بِش كنم فرقهم خارم يدهرو جور حاكم بِش كنم أمدم تازل مُستبد زاليم بِش كنم فرقهم خارم يدهرو جور حاكم بِش Anglisu Amrika dar sina budidihum qalb farqu changutan dani muhajim bishkanam amadam tazum istibdad zalim bishkanam farqhum kharani tahru jawri hakim bishkanam بیخو بنیاد دیمکراسی برارم از جهان غربیان را دوستو فیمان و خادم بشکنم تا طرور استم طرور دشمنی دین می کنم پی کرو چنگال خون خاصم خاسم بشکنم امدمتا ظلم استبداد ظالم بشكنم فرق خمخاران دهر جور حاكم بشكنم هرك سد من شدني لي زننبر فرق او راد مردم عزم تسميم مزاح بشكنم أمدم تازم استبداد ظالم بشكنم فرق خنخاران دهر وجور حاكم بشكنم كرزي وكابين كفر مطلق ديد أم نوكران غربرا أوصاف لازم بشكنم اما دمتاز مو استبداد زان بشكنم فرق خمخاران دهر